ربنا جارك هذه جازي كر نوجوتنا أي ربنا وبعف فيهم نافذ ريت ومدى رسولا في منهم بلاشوان بخوبة يتلو عليهم آياتك وام بلا بخينة آيات الت كتابة تأ أبدع إبراهيم يو إسماعيلي بو صلى الله عليه وسلم واند عش خدت عالكيرن وخدت عال في غمبارك هو صب فشعينا الديف مطلبوان خذ تعالى أف غبرها غنبرها هنا وفي ما محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة أف غبرها غنبرها قرآن نشوان بدت نشوان بدت وأخو تب يعني خذ دين بجهين تيجي هالشذيب ويزكيهم وانبغاكش كتن الشرك اشعبادة الصنم إنك أنت العزيز الحكيم هنديك توي أي رب ما اوي أوي عزيز يا قوي ان أنت شتل برتع هبن الحكيم توأوي أوي حكيم شو لت الدرس شصستهي تدانا شخالتي تدانا هر شو لك